وَالصِّدِّيقِينَ هَكَانَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ ليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يستغيث يستغيثوا بما بماء كالمهل يشوي الوجوه بئت الشراب وتات مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولا لهم جنات عد تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبتون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا نودو واتبرط متكينة فيها على الأراك نعم السواب وحسن ثمر تفاح وضرب لهم متل روج ليل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفرناهما بنخل وحفرناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة. كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهار وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا من وأعز نفرا